خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إن كان حوبا كبيرا وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتموا الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكدوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء ولكم التي جعل الله لكم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا يتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإنى نستم منهم رشدا فَإِنْ نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا إِنَّ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للِرِجال نَصبُ مَِّا تَرَكًا وَالِذَانِ وَلََقَبونَ وَلِ النسََ صبَ وَل النِسَ إَصيبُ مِمَّ تَرَكًَا وَالِذَانِ وَلَقرَبونَ مَِّا قَلَّ منِنْهُ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 يتَّقُم اللهَّه وَالَْقولُ قَوْولًا سَديد إِ الذيذن كُلونَ أَمولَ يتَمظُ مَن مَا يكُلونَ فيِي بُطُونهِم النَّارَ وَسَص اللََّ سَعير يُصكُم اللهَّهُ في أَولادُِم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 من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لِلَتَأَ نِسَاءٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ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 وله عذاب مهين والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَتَيَمَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِن تَبَاوَأَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 فَإِن كَرِهْتُمُهُ نَفَعَسَأَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن رَّدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ نِفَقًا طַيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَخَذْتُمُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء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 الرّمَت عَلَيْكُم أَُّهَااتُكُم وَبَناتُكُ وَخَوَاتُكُم وََّاتُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ نلَخِ وَبَناتُ نُخْت وَأَُّه تُكُم الَّات أَوْ ضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَضَعَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي لَمْ تَمَسُّوهُنَّ فِي بُطُونِهَا ۚ سَلْهُمْ كَيْفَ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ ۚ فإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاِلٌ أَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَعْمَلُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا والمحصنات من النساء إلا ما ملك تيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم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 ومن لم يستطع منكم طولنيا ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا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 أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعن ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كريما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 إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ونقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والتي تخافون نشوزهن فاعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَمَا دَعا عَلَيْهِمْ لَوَاَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ فِي الدِّينِ وَلَوْلَّنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ مِن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ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 يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فنن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون الناس نقيرا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 إن الله يامركم أن تود لمانات إلى أهلها وإذا حكمتم, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به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 ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ ضَلُّوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنَّا لله واله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاء يحْلِفونَ بِاللههِ رَدن إَِّ إحسَانَ وَتَوْ فيِي قَاء أئِكََّينَ يَعلَمُ اللهَّ مَا في قُلوا بهِهِم فَعرِض عَنْهُم وَعِظْهُم وَقُهُم وَقُلهُم فيِي أَنفُسِهِم قَوْلًَا بَ غَاء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ نَفْسَهُمْ إِذْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ والالوفَرَ هُ الر الرَصول لَجدد الله تَو بَغْحم فَل وَرَبِّكَ لاَا يومنونَ حتىََّ يحَكِموكَ فيِي مَا سَجرَ بَينَهُم ثمَُّ لا يَجدوا فيِي أَنفسهِم حَرجَ ثمَُّ لا يَجدوا فيِي أَنفُوسِهِم حََجَ ما قضيت ويسلموا تسليما ولونا كتبنا عليهم أنقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم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 إمَعََّينَ أنْ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِن النَّب إَِ وَصدّقين فَأولئِكَ مَعََّينَ أننْ عَمَ اللهَّهُ عَلَيهِم مَِ النَّبِي إَِ وَصّقينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْذِرُوا ثَبَاتِنَوَا وَانْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنكُم لَّمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ صَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ نَعَمَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ يَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ صَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بلاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتلوا يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْإِنْسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا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 أَلاَ إِنَّ قَوْمِي لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شهيدا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا نَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا النَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ عصرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنَقُّوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ تَخْذُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كانَانَ لِمُ مَِ يقَتُ لَ مِنَا إِلَّا خطَاء وَمَنْ قَتَلَموا مِنَ خَطَأًا فَتَحرير رَرقَبَةٍ مُمِنَةِ وَذِيَةُم مُسََّمَ وَدِيَةُم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 وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَاءِ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَمُوا مِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَوْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ وسئهم قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في لرب قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولائك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ل ألائِكَ مَأوَهُم جَهن النَّم وَسَ أَتْمَصيرًا للِلَّ الْ المُسضعافينَ مِن الجان وَالِّسَاءِ وَالِدانان وَالوِلدانَ لاَا والولدان لا يَسْستطير نَحينةَ وَلَا يتَدُونَ سَبِيلا بَأُولَائِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعَ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله أفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا تخصروا من الصلاة إن خفتمون اَيَن يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمْتَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَالَّذِينَ يَخُضُّونَ أَعْقَابَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَاهِطُونَ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 أنَو يَظْلِم نَفْسَهُ تُمَّا يَسْتَووفِر اللَّهَا يَجد الله غَفُور الرَّحيِيمَا وَمَيْ يَكْسِبِثْ مَن فَإِماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِه وَكَانَ اللَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا ومن يكسب خطيئه اتنا وثمما يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمم طا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 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُ إِلَّا مَنْ مَرَّ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَسْعَ عَنْ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 وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوظًا ولأضلنهم, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرًا انهم فليبتكن اذان الانعام ولا امراهم ولا امراهم فليغير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمنن يهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين, خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا ماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجر له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر نونثى وهو مؤمن فأولئك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 في يتام النساء التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن مِنَ والمستضعفين من الولدان وأن تقوبون اليتاما وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْصَالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ لَنْفُسُ الشُحْ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 وَالْوَالِدَيْنِ وَالْقُرْبَىٰ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا وان كان للكافرين نصيب قالوا الم استحوذنا عليكم ونمنعكم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 إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا ولا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 ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم لنم بان بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلوا وبكفرهم وقولهم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 وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا لَنِيْمًا لكن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولائك اولائك سنوتيهم اجرا عظيما ان وأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وَنَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ررسولّ بَششررينَ وَمُ ذِرينَ لِيََّ يَكُونَ لَِّ سِعَى اللهَِّ حُجةم بَعدَعصُل وَكَانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكيمَا لكن اللههُ يَشْحَد بِمَا أَن زَل إلَيك أَن زَلَ كَتُيَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ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 ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحدا سبحانه أن يكون له ولد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 سَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ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 إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظل تيرين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم